ذكرنا فيما سبق ان من لم يتمكن من الهادي باستقلاله وتمكنا من الشركه فيه فهل ان وظيفته الصوم او الشركه وذكرنا ان ظاهر صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج هو عدم انتقال وظيفته الى الصوم وانما وانه يتعين في حقه الشركه في الهادي ولكن في المقال مقالتان الاولى ما أفاده بعض الأعلام في تعليق مقصودة من أن هناك تعارضا بين النصوص الدالة على أن من لم يجد أديان صام. ومعتبرتي صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج الداله على أن من تمكن من الشركاء فوظيفته الشركاء دون الصوم والوجه في ذلك أن النسبة بين الطرفين عموماً من واجه فالطرف الأول وهو ما دل على أن من لم يجد هدياً صامان فمعتبرت ابن الحجاج نفسه باب اثنين وخمسين حديث ثلاثة سأله عباد البصري عن متمتعين لم يكن معه هادي قال يصوم ثلاثة أيام فإن مقتضى باطلاقها تعيّن الصوم عليه سواء تمكن من الشِّرْكَةِ مع غيره أَمْ لم يتمكن ومفاد صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج الأخرى حيث قال هلهم أن يذبحوا بقرا قال لا أحد إلا من ضرورة هو ان من تمكن من الشرك فليس له أن يصوم سواء كان ذلك في الحج الواجب أو المستحاب إذن فالطرف الأول وعام لمن تمكن من الشرك ومن لم يتمكن. والطرف الثاني خاص بمن تمكن. كان من الشركاء وعام للحج الواجب والمندوب ويلتقيان في من تمكن من الشركتي في الحج الواجب فمقتضى الطرف في الأول انتقاله للصوم. ومقتضى الطرف الثاني عدم الانتقال وبعد تعارضهما وتساقطهما فالمرجع اطلاق الايات فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهادي فمن لم يجد فصيام وهذا ممن لم يجد الهادي ويلاحظ عليه اولا إِنَّ النِّسْبَةَ بين الطرفين عموم وخصوص مطلقه والطرف الأول وهو ما دل على أن من لم يجد هديا صاما مطلق للحج الواجب والمندوب ولا قرينة على نظره للحج الواجب وبالتالي فالطرف الثاني أحصمين لأنه وارد في من تمكن من الشرك وكانوا أهل خوان واحد أي مائدة واحدة والنتيجة هي حمل المطلق على المقيم وثانية إن الرجوع لإطلاق الكتاب سواء اعتبرناه مرجحا لأحد المتعارضين أو مرجعا بعد فتاقضهما مبنيون على أن المراد بمن لم يجد أي من لم يجد ما تيسر من الهادي وأن المراد بما تيسر يعني الهدي المستقيل كما يدعى كما في كلمات شيخنا الأستاذ قدس سره في تهذيبه أن ذلك هو مقتضى تفسير الآيات بصحيحة أبي عبيداء حديث واحد باب عشرة من أبواب الزمن قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي هذا شاهدون والنتجة أن من تمكن من الشركات فقال صدق عليه انه لم يجد ال مشتكت مشتكت ما استيسر okay. من الهادي فوظيفته الصوت حتى إذا ما وجد معاذ بن روايه كن مخالفا للكتاب نعم قلت صحيح عبد الرحمن الثاني على هذا مخالفا للكتاب راسا لماذا ما استيسر عباره عن الشاب مستقلا و هذه تستقبل الشرك ماذا أن يمكن أن تعمل الشركة فتكون معارضة للكتاب فلا أن تكون هناك رواية الرواية الأولى التي هي معارضة تقوم بالمعارضة على محوظة عما إذا كان تقريبا هذه تقول إذا لم يجد مسيسر من الهد وظيفة الصغر تمكن من الشركة تلك تقول إذا تمكن من أدري المستيسار إنما يدون الحكم والإطلاق ماذا الموضوع في الخط من لم يجد مستيسار وظيفته الصبيب هذه تقول من لم يجد مستيسار وكان متمكنا من الشركات فهذا تقييدهم لا لا هذا تقييد لأن الإطلاق هنا في الحكم إلا هو متفق على أنه لم يجد ما لكن تلك تقول لإذا لم يجد ما تمكن من الشرك أو لم يتمكن أليس أقول إذا تمكن وظيفته شنو؟ وظيفته الشركة هذا تقييداً وليس مقالفة على أنه التفاق أنا أريد أن أقول قولي الشارع يعني أحد ما أقل معه بس من خصوصين الشارع لا أقل ما؟ ما تزفق الشارع مع الشركة لا يعني أن يجد شافين، مو أن يجد، مو بالنسبة بالنسبة من ذراعه. ف... و... ويلاحظ عليه أن ما ورد في الصحيحات تفسير يصادفين لما يكون. فالمنصاف عرفان ان ذكر الشاه بيان لمصداق من مصادق ما لا انه تحديد لمفهومه وبالتالي فمع الشاك في الناس من وجد الشركات في البقرة مثلا ولن يجد هديا مستقلا هل يصدق عليه أنه واجد لنستلسار أم لا فحينئذ لا يصح الرجوع للآيات في مثل هذا موريد فإنه تمسك بالدليل في الشبهة تلك نصدق إياه الثاني وخفر فإذا كل واحد يشير باستقرام الماضيات حتى ينطبق على حتى ينطبق على كل أفراد مكمنة بالنتيجة أن والنتيجة أنه لا يصلح الرجوع للآية مرجعا أو مرجعا بلحاظ أن التمسك بها في مورد الشاك تمسكاً في الخلحة المقاله المقالة الثانية ما ذكره شيخنا الأستاذ قد بي من أن هناك طرفين في المقام الطرف الأول صحيح الحلبي باب ثمانية عشر من أبواب الزابح حديث ثلاثة وحديث أربعة عن محمد بن علي الحملي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفر منفر يعني واحد تجزيهم البقرة. قال أما في الهدي فلا وأما في الأضحى فنعام فإن مختبى المقابلاء بين الهدي والاضحى ظهور الدليل في ان ما يجوز الشركه فيه هو الاضحيه واما الهدي سواء كان في حج واجب او مندوب فلا شركه فيه وهذا هو مآد صحيح الحلبي حديث أرمعه عن أبي عبد الله عليه السلام تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار عن صدعة ولا تجزي بمنا إلا عن واحدين فإن مقتضى المقابلة بين الامصار ومنا أن المراد ببقره منا والهادي سواء كان الحج واجبا ام مندوبا هذا طرف وهناك طرف اخر وهو صحيح معاوية ابن عمار نفس الباب الحديث الخامس عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجزى البقرة عن خمسة بينا إذا كانوا أهل خيوان واحد ما إذا واحد والنسبة بين الطائفتين هكذا أفاد هو العموم من واحد لاختصاص الأولين بالهدي الواجب وعمومهما لأهل الخوان الواحد وغيرهم واختصاص صحيحه معاويه بأهل الخوان الواحد وعمومها للهدي الواجب والمندوب فالمرجع بعده تساقطهما هو وفيه إن ظاهر التقييد بمناه في صحيح معاويه يجزي البقرة عن خمسه بمناء النظر للهادي من دون فرق بين كون الحج واجبا او مندوبا وعدم شموله للاضحيه كما هو ايضا ظاهر التقييد بمنافي شنو الحلبيين في, في الروايتين طبعا هم حلبيان واحد واحد محمد بن علي واحد عبد الله والنتيجه ان نسبه صحيح معاويه للأولين نسبة المقيد للمطلق لأن مفاد الأولين عدم الشركه في الهادي لأهل الخوان الواحد وغيرهم ومفاد صحيح معاوية جواز الشرك لأهل الخوان الواحد رزقك الله حوان النور فمقتضى الصناعه في المسائل هو البناء على جواز الشرك لأهل الخوان الواحد والمضرب الواحد كما في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج فان قلت يا شيخ ابراهيم هذا كلام بعض الاعلام يضالك عليه فان قلت ان اشتمال بعض نصوص الاشتراك علامه وخلاف ضروره الفقه قرينه على نظر نصوص الاشتراك للاضحيه المستحبه لا للهدي مثلا صحيح حمران حديث احد عشر من نفس الباب قال عزة البدن عزة البدن سنة بميناء ماكو بدن حتى بلغت البدنة مئة دينار يعني قيمة جارية فسئل أبو جعفر عن ذلك فقال اشتركوا فيها قلت كان قال ما خفت هو أفضل قال فقلت عن كم يجزي بدل هذه كم عن كم واحد قال سبعين وهذا مما لا يحتمل جواز سقوط الهدي الواجب بشنه بشركة سبعين في بدنة واحدة وكذلك ظاهر رواية زيد بن الجهم حديث 13 شبال شوف شوف شوف شبال عن حفص بن قرعا عن زيد بن الجهم قال قلت لابي عبد الله عليه السلام متمتع لم يجد هديا. قال أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول أشركوني بهذا الدرهم فإن ظاهرها سقوط الهدي ولو بشركة درهم وهو مما لا يحتمل القول به هذا إن قلت إحنا خلينا قلت عاية ما أفيد سقوط مدلول هاتين الروايتين عن الحجية لهجر الأصحاب لهما وذلك لا يقدح بحسب الصناعة في البناء على مفاد صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج وصحيح معاوية في سقوط الهدي بأصل الشركة ولو بنفدار شنو سبعة تنبيها على فرض القول بالشركه فلا يحرز عمومها لغير البقرة وذلك لرواية الحسين بن خالد حديث ثمانية عشر من نفس الباب عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قلت له عن كم تجزي البدنة اكو بعض التعليمات في لما ما, ما نتفهمها تعليل تعبد لنقمنا عن كم تجزي البدنة قال عن نفس واحدة قلت فالبقرة قال تجزي عن خمسة اذا كانوا يأكلون على مائده واحده بدنه ما تجزي البقرة قلت كيف صارت البدنه لا تجزي الا عن واحدين والبقره تجزي عن خمسه قال لان البدنه لم يكن فيها من العله ما كان في البقرة إن الذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل كانوا خمسة وكانوا أهل بيتين يأكلون على حوان واحد وهم الذين ذبحوا البقرة مرتب هذا المطلب ما أدري. أرى كل تعديل تعابده في بل لولا لم تكون هذه الرواية فإن مقتبس صناعة الاقتصر في الشركة على مورد الناس وهو البقرات. والسر في ذلك أنه كلما كان مضمون النص على خلاف القاعدة اختصر على موردي وهو كذلك في المقام. نعم. أي بارك الله فينا. أي صحيح حسبي. أي صحيح <سؤال> <بقرة>. كله من بقرة بقرة اقتراح بدنا ناخذ بدنا اذا بدنا هير جذور فهي الحننا فقر ترى الناس في فيه في في النجف لحاجتنا بقره <تصفيق> كل ما ندخل عقد هو رادنا متوحشة كان <تصفيق> نعم؟ <معهن؟ تصفيق> <تصفيق> أي الظاهر مال الطوم موسى؟ هذا تمام الكلام في هذه المساله مساله 367 وسبعه وستين اذا اعطى الهدي او ثمنه احدا ووكله في الذبح عنه ثم شك في انه ذبح ام لا بنى على عدم الذابح استصحابي عدمه نعم اذا كان الوكيل ثقه واخبره بالذابح كان خبره حجه لحجيات خبر الثقافه ما لم يقم ظن عقلائي على خلافه مسألة ثلاث مئة وثمانية وثسعين ما ذكرناه حفاظ السيد في المنسك هذا ما ذكرناه من الشرائط في الهادي لا يعتبر في الكفاره فلو كان معيبان او ناقصان فهو وان لم يجزي هديا لكنه يجزي كفارتان هذا ما افاده السيد في المنساه ولكن الظاهر هدف عليه يا ظن ما ترون ما ترون هذا كلامي ألن ما لم يقم ظنن هذا كلامي أنا أنا أرى أن خبرتك حجة ما لم يقم ظنن لي على خلافه موضوعات أحكام ما لم ترون لا ليس الوسوق هذا الوسوق من يقول بالوثوق الوثوق الشخصي يعني الوثوق الشخصي يعني لا الوثوق الشخصي قد لا يحصل الوثوق قد يأتي, يأتي خبر ثقه ولم يقم ظن على خلافه لكن لا يحصل الوثوق منه مع ذلك هو حجة مسلك الوثوق مسلك وهو ما يراه السيد الأستاذ أن موضوع الحجة الوثوق وليس خبر الثقاء مسلك الآخر سيد الخوي أن خبر الثقة حجة مطلقا مسلك الثالث خبر الثقة حجة ما لم يكن ظن عقلائي على خلافه هذا مسلك الثالث ولكن الظاهر تعريقا على هذه المسألة اعتبار عدم كونه ناقصا دون الشرائط الأخرى وذلك لصحيح علي بن جعفر حديث اثنين باب أربعة وعشرين من ابواب الذبح عن اخيه موسى عليه السلام انه سئل عن الرجل يشتري الفضحي عورا فلا يعلم عورها إلا بعد شرائها هل تجزيعان قال نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا فإن مقتضى قوله هدياً واجبان أنهم سواء كان كفارة أو لم يكن فإنه يشترق فيه عدم الناس <تصفيق> وأجد ريواني الشيخ دق على الانترنت بس دق على هذا الكمبيوت أطلع على الإطلاق الهدي على الكفار كثير كثير جدا هذا ليس مقابل الاضحيه نلتزم هذا لنا وليس علينا هذا لنا وليس علينا كم العباره وياه بل مقتضى المقابله بين الاضحيه والهادي في الروايه ان المراد بالهدي هنا ما ليس اضحيه سواء كان الهدي الخاص او غيره، وصحيحه معاولة بن عمار حديث اثنين باب خمسة وعشرين اي حالة ده مو واحد من زمن السلام انت راجعوا الرواية شوفوا اطلاقها اذا كانت الاطلاقات بحد دن بحد يستفاد الاطلاق حديث اثنين باب خمسة وعشرين عن معاوية بن عامر عن أبي عبد الله عليه السلام. هذا بعد أوضح ذلك ما تقبلوا سألتُ أنا أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أهدا هديا فانكسرت فقال إن كانت مضمونة فعليه مكانها والمضمون ما كان نذرا او جزاء او يمينا فان لم يكن مضمونا فليس عليه شيء وظاهر الروايه ان الذبح الواجب يعتبر فيه شنوء ان لا يكون ناقصا وان لم يكن الهدي الخاص والحمد لله رب العالمين